বুক টু চোদ্দ আশার রং এল এল এল এল বোরপশ অব্দ شُرْجُو هُلُوت الشَّمْسُ صَفْرَاءُ الشَّمْسُ صَفْرَاءُ كُومْلَا لِيبُو كُومْلَا الْبُرْتُقَالَةُ بُرْتُقَالِيَّةُ الْبُرْتُقَالَةُ بُرْتُقَالِيَّةُ تْشِيرِي آكاش نيل السماء زرقاء السماء زرقاء غاش شوبوج العشب اخضر العشب اخضر مارتي بادامي التربه بنيه, التربة بنية. ميغ، دوشار السحابة، رمادية السحاب، رمادية تاير، كالو إطارات العجلات، سوداء إطارات العجلات، سوداء بروبه الرانكي، شادا ما لون الثلج؟ أبيض ما لون الثلج؟ أبيض شرجير رانكي هلود ما لون الشمس؟ أصفر ما لون الشمس؟ أصفر قامل البور رانكي ما لون البرتقالة؟ برتقالي ما لون البرتقالة؟ برتقالي تيري الرنكي لال ما لون الكرز أحمر ما لون الكرز أحمر أكاشي الرنكي نيل ما لون السماء أزرق ما لون السماء أزرق घासेर रंग की সবুজ ما لون العشب اخضر ما لون العشب اخضر مارتির রং কি বাদামী ما لون التربه بنيه ما لون التربه بنيه মেঘের রং কি ما لون السحابه رمادي ما لون السحاب رمادي دايري ما لون اطارات العجلات اسود ما لون اطارات العجلات اسود